اللهم صل وسلم على رسول الله عليه وعلى من ال النووية ولكن قبل الشروع في شأن هذا الحديث يسألوا سؤالة المهمة الحديث السابس والعشرون هل عنيكم به؟ تكريم ولا يشتريم هل عملت من هذا الحديث؟ احنا تكلمنا في ما سريع في توزيع جوي للسوق قبل الماضي وركزنا على امر مهم الا وهو العمل بال علم بالعمل بالعلم, بالعلم. لان يا اخوتي الكرام يعني والله اعرف اني أنزل انزل هذا القران انزل وقال السنه حتى يعمل الناس بالقرآن وبالسنة صح الله قد الله عز وجل القرآن وبالسنة حتى يعمل الناس بالقرآن وبالسنة ومشرف فهل إذا تعلمنا حديثا عملنا به كما بنا وحمد أقول ما كدبت حديثا بيدي إلا وعملت بيدي ما هناك حديث قبل فتباو بيدي إلا وعمل أيدي. فهل تصدحت عن هذه السلامات هذه المفاصد عن هذه البدان وكثير الجائرح صلقوا بها بالكلمه الطيبه و لإعانه بالمعروف و عن المنكر وبالكلمة بالكلمه الطيبه و المشي الى الصلاح و افعال البر و والجامعة لذلك كليه هو صلاة الإيد رتعباية كان فهنا عمنا رياضة حريص لفتا سريع على وجهة الدرام حتى نتعلم هذا العلم ليس من أجل أن نحن مضعت في ورقة إجابة في هذه ولكن هذا العلم يختلف عن كل العلوم في هذه الدنيا العلم الشرعي يختلف عن كل العلوم هذا العلم يرفع الدرجات ويؤثر الأخلاف ويقرب من الله عز وجل ولا بد الإنسان أن يكون عنده أصل مهم تعلم حديث كي عمله حفظه كي عمله فكانت الصحابة يتعلمون العلم والعمل جميعا ولذلك منزلتهم كانت ضريرة عند الله سبحانه وتعالى فلا بد من في العمل بي الحديث من تعلمت وعمل وعلمت تتعلم العلم طالب عليك ثم تعمل به تكون متعلم بما تعلم ثم تدعو إليه من تعلم وعمل وعلم ذو كبير في ملكوت السماوات ذو كبير عند الله عز وجل وكان الائمه الكبار حديث لا كان الكبار يعني الذين تفوقوا على اهل عصره كان ميدانهم العلم والعمل العلم العقاده اصل مهم ايها الاخوه الكرام لابد من مراعاه زي ده ما لا يعرف ده يعني يعني استدل هو مستنبطه هي مره, مرة اخرى وكذلك عن نوافذ ابن ابني سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق وايثم ما في نفسك وتريدت أن يقل عليه الناس رواده الأمام المسلم وعن أقصف ابني معبدي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البرك قلت نعم قال استفق البكة البر ما اطمأنّت إليه النفس واطمأنّ إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصبر وإن أفتاك الناس وأفتاك الحديث الأول روايه مسلم والحديث الثاني روايه الإمام أحمد في المسند والداريمي في سننة وإسناده حسن قد يكون هناك سعائل كده في المبادة الإمام النوري على غير عادته أتى بحديثين في موضع واحد لماذا؟ لماذا أتى الإمام النوي بحديثين في موضع واحد معناه الإمام النوي المفروض كل حديث مفقر لهذه وهنا عندما ترجموا ورقموا كتبوا الحديث السابع والعشرون مع أن أصل الحديث حديثان لماذا جعلهما اللي سنتينه كان يت واحد كان يبني حقيقه الحديث ما يكمله الشعب هو الثاني سجدها من لكن الثاني مضمون الأول موجود فيه فنفيه شيء زيادة أيوة الأول في مصفحات مسلمة فأدرج الثاني نعوه هو نعوه هو يقصر الحديث الأول اللي هو الثاني وسلم ثم الحديث الثاني اللي هو الثاني الحسن هو كأنه أراد أن يأتي بشاهد الحديث الأول وهذا من تلك الصنع الحديثية أن تتوافف المعاني وإن اختلف الرواح أن تحطوا الشعب المتبعات في صورة الحديث ألا لسه بس طيب الشعب يعني المعنى نعم طبعا المدن كان مفولي في البيت بمبات بمبات في سنة أو تكملوا بالمدنات الكاملة مولد المعنى بزيادة هو أتى في الشعب وأراد أن يتكلم عن الحديث الأول وهو أن البرد حصن الخلق هو الاسم حتى في النفس ولكن هو أتى له بشاهد ولما أتى بهذا الشاهد كان الشاهد في زوائد على الحديث الأول فأراد أن يستجيب من هذه الزوائد على الحديث الذي أتى به ولكن هو أتى بصحيح مثل يتمئن قلبك الحديث حديث صحيح في على درجات الصح تاخذ كلمة المائلة تاخذ كلمة المائلة صحيح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أصل في معنى البر واصل في معنى البث وفيه الثوائد كثيرة مذكور منها اختصاراً فض حسن الظلم وحسن الخرق الوعدة أخلاق حسنة والشيء الحسن هو الذي بلغ الغائف والكمال يعني لا يوجد شيء كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنة وجعوب بها وغيروا الذين يكدون في أسمائك فاختار الحسن لأسمائه لأن, لأن معنى الحسنة البالغة حد الكمال في الحسن ليس بعده حد ده التمام والكمال مفيش زياده على ده فكذلك بيقال انسان عنده خلق من ذلك اليقال انسان عنده حس خلق يعني بلغ في الخلق اعلى درجاته وهو درجه الحس لان الاخلاق درجات في العلم ده اهم عكسها درجات في الايه النزول ف... البر بحسن كله نحن نريد أن نتحلل الأخلاق الكريمة في الأخوال والأعمال والأفعال والتصرفات وهذا الأمر مهم والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كأنما حصر بعثته في قوله إننا جوهت لأتمم مكاننا الأخلاق ومكان الأخلاق إنما تتم وتبلغ درجة الحسن بتحقيق التوحيد والعمل الصالح التوحيد والعمل الصالح يجعل الإنسان عنده بحلق حسن فلا بد إذن من التحلي بالأخلاق الحسنة الرسول عليه الصلاة والسلام درب المثل الأعلى في الأخلاق الحسنة إباب الشبعة كان أجبع الناس إباب الحياة كان أحيى الناس إباب الكرام كان أكرم الناس في باب العفة كان عهد الناس صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا دولي كل الأخلاق الجميلة الرسول بلغ فيها في الغاية وليس بعد منزلة في الخلق منزلة ولذلك أسمى الله عز وجل عليه فقال وإنكال على خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نريد بهذه الأخلاق ان تعود بهذه من جديد موجودة ولكن لابد من درمية هذه الأخلاق والتربي على الفضائل والآداء والكمالات العظيمة لابد منها أيها الأخوة الكرامي طبعاً الصحابي يوديسة أتى للرسول عليه الصلاة والسلام فكان سأله عن البرك فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له جئتاً فسأله عن البرك وهذا من باب وحرص الصحابة الكرام على السؤال عن الخير والسؤال عن الخير مظلوب وكذلك السؤال عن الشر مش يعني كان حديث هداية كان الناس يسألون الرسول عن الخير وكنتوا يسألوا عن إيه؟ عن الشر بالأصل أن تسأل عن الخير وتكون جماعاً بهذا الخير وكذلك تسأل عن حتى الشر حتى تتجمل هذا الشر عرفته الشر لا يجل الشر ولكن ليتوقفينه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه واضح فهو دلوقتي لازم تتعلم الشر حتى تتجنب هذا الشر فالصحابه كانوا الناس على معرفة البر ومعرفة الخير كما سبق في احاديث وكما هو متواتر عن الصحابه هذه الاسئله الكثيرة قلت نعم لماذا أجاب الصفاويه نعم ولم يوجد ببلع سؤال مثبت نعم طيب إنما كان نجاب عن بلع لو قيلت ما هي ما هي سؤال بالنفس لو كان السؤال بالنفس نعم فقال عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وهذا أمر مهم استفتاء, استفتاء القلب القلب بلا شك السليم والصحابه الصحابه كانت قلوبهم جميعا سليمه ولكن لو ابتسان قلب مريض أو قلب مريض لا يحصي هذا الانسان صاحب القلب المريض أو قلب المريض ان يصل قلبه والى اورده المواد موارد الهرف وضح فالرسول قال السفي قلبته ثم قال القلب مطمئن الى النفس وطمئن ان اليه القلب وهنا تفريق بين النفس وبين الايه القلب ا عليه الصلاه والسلام قال في أمارة مهمه جدا لاعلامه البث هذه الامر المهمه اطمئنان القلب السليم لو بدنا نقول ماذا قيد السليم والقلب السليم هو القلب المقبول في الآخر وما عداه من القلب المريض والقلب الميت غير مقبول كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا فنون إلا من أطر الله بقلب سليم نعم فقال البر مطمئنة إليه النفس يعني بمعنى أن قلبه يطمئن إلى ان هذا الأمر من البر وكذلك يتوافق عليه مقنان القلب، مقنان القلب ومقنان النفس أما القذر فهو في شك وفي تردد وفي عدم إقبال يعني في حكة صدري، هكذا قال وإن أفتاك الناس وأفتاوك، نعم الحقيقة الحديث فيه فضيلة خشن الخلق ونحن نريد أن نتعلم الأخلاق الحسنة والأخلاق الحسنة ليس هذا انتهام يعني أن الناس ليس على أخلاق لا. لا الناس على أخلاق عبد الله عز وجل ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى الخلق الحسن أعلى درجات الأخلاق حيث في الأخلاق الحسنة أعلى درجات الخلق يعني, يعني مثلا أنا مش عايز أتوصى لأنه طبعا الوقت الضيئ من ضد الأخلاق الحسنة مراوعات شعوره الغير الواحد رائع شعور أخير ما يحرمه شلمة في تضايقه وهكذا أصبح ذلك مثال معظمنا فذكر الصفة في كتاب نكت الأميان في مركة العميان يتكلم عن العميان وأحوالهم وأدوارهم وهكذا يقول إن كان في رجل أعمى يتردد على عائل رجل اعم يتردد على عائل مده حوالي 40 سنه يعني قريب اعم ضريص صاحب عائل بيحضر دروسه بيروح له البيت بيحضر معاه في المنزل مده طويله جدا من السنين فكان هذا العائل يعاطف على شعور الاعم ويحافظ على شعوره جدا ف لما ياتي الاعمى ويحضر المجلس وينتهي المجلس فعايز ينصرف هو اعمى وليس معناه قاضي فالعالم لو قال ايه اوم فدي دعمه ولو له العامه وهتحرب نفسه دي تخرجه من الطريق وضحت ف يقول للعالم بعد انا زي ما قلت يكون قم مع عينه كده المهم مفصل يعني أم عمك وصل عم ما قال له فس بيدك أو أوصله إلى حتى لا يتعصر في الطريق أو هكذا أو هكذا. دي شيء يسير وبسيط ولكن ده خلق حسن واضح انت لو قلت له خلق إلى عمك وصله لأنهم مش هايشو في الطريق والأعمر سمع هو لا في حد زاده عمل صالح مينة وإيه إن أنت نستوى شينفر واحدة إن أنت خلط مع قار بس إتجرحته من ناحية غنية كأنك يعني ذكرت أنه هو أعمى وقلت إلى شك من قصر وبتأثر بنفسي شحر القطر ولو بجوز سياسيا فيقول قم معامي يعني العالم كان يقول ذلك ولم يقول للأعمى أني سأقول كذا ولا كذا ولكن الرجل الأعمى فضل لها لأنه لي شيء بيرعي في نفسييته ومشاعره فكانت أعمى يقول جلست وذهبت إليه سنوات قريلة حوالك بعين سنة ما قال لي في مرة إلى صبي لي قم فخذ بيدي عمي وإنما كان يقول قم معامي وانكذا، وهكذا في الاخلاق الرفيعة الخلق الرفيعة الخلق, الرفيعة، الخلق الرفيعة، الخلق الحسن، نحتاج إلى هذه الأخلاق الإيه؟ الأخلاق الحسن، لا تنظر إلى أخيك بحدة، لا يكون عندك فضارة في القوت ولا ضغزة في التعامل، فقول الأن قائد الليح، هذا كريم الله ينوسف الذي بلغ المنزلة الكبيرة جدا ولا يبلغ أحد من الجائر، تكليم الله عز وجل وهذا ترعون الطاضيق أمر الله عز وجل موسى ويرون أن يقول قولا لينا بأطغى الأرض والفرق ورح فنريد أن نتضرر علينا الأخلاق الحسن الجديد والحقيقة لها تفصيل طويل وأنا تكلمت من قبل في أحد المجالس بلد قريبا مشامين في دقس اسمه الخلق رفيان فتكلمته أصبت في هذا الأمر ولكن الحقيقة هي مجال ليش أكتسر لكن انا أريد أن نتعلم الأخلاف الفضيلة والتي تبلغ في درجاتها الكمالي إن شاء الله رز وجل وعندما ذلك إن شاء الله رز الحديث فيه هو أن الخلق الحسن جامع للبر كله يعني الخلق الحسن جامع للبر كله واضح؟ أتضر ما تعلميه من من يستعمله واولا يعني افتتاح سيمانا انه بين ان الحرام بين وين امور ومسبيات او اشياء وهذا الامور المسبيات الصدر فالاولى تركها لانها يغلب عليها مش اقول الاثم قد تكون هذا في صدرك واشتغلت عليك ولكني حلالات ولكن درجة الورع في الأمور المشتريهات أن تتجنّيها إلى أن يصل خلاف زالي فالأصل هذا عن دهل ده الورع أن يتجنّيه المشتريهات حتى يصل خلاف زالي فهذا أيضا يتفق مع هذا الحديث في هذه التسريه كذلك فيه ديان أن البر والإسم لا يتفقان بل هم مصرفان متبعدان كذلك في بيان حماية يجلب القلق والتوتر العصري وعدم الراحة النفسية وهكذا لذلك أهل البلد وطوع قلوبهم مطمئنة ونفوتهم قال الله عز وجل الذين آمنوا وفاطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله فاطمئن يردنون ألا بذكر الله فاطمئن من قلوب. لذلك درجة 80 درجة عظيمة جداً تمألينة القلب وتمألينة الجوائح التي تنافي تعب النفس واضح ليس حاجة نال تعب نفسي تعب نفسي تعب يعالج بالإيمان والعمل الصالح وهو موجود في النفس الناس تتأثر بما يجري بحولها وما يقال إليها وفتاة أحداث وكذا ولكن تعاني عجب الجائر المؤمن إن أمره كله هو خير وليس ذلك إلا نوم اصبرت و صبرت كان خيرا الله وفي رحنا سيد كان اصبرت و صبرت فكان خيرا له واضح اذا الرسول عليه الصلاه كان كان تنزف نفسه من يعني قول الكثيرين على المساحه وكذا وكذا ما يقولون تفورون فربنا عاد وشال الوضع عليه والعائلات العظيمه فقال ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون لذل الصبر وتعب النفس وهذه يعني شيء طويل ولقد نعلم انه يضيق النكدر الصدر ولقد نعلم انه يريح بحمد ربيته وقول من الساجدين فالله مولع بهذا الامر واثبت ان مثل تكون جاد و يصلي صلى الصلاه فيها خلقه وقرب من الله عز وجل فبهذه الصلاه وهذا القرب يزول التعب النفسي والتوتر العصبي فالبرد اذا يجب في القطب منين كذلك في بيان الحديث ان الاسم بطريقته تنفر منه الفطر السليمه والقلوب السليمه تنفر منه لما قالت هند او تزم الحره كانت ترددها سليم معناها كانت يعني قبل ان ترتسم كانت فكرتها سليمه قالت او تزم الحره شيء مستنكر المستاذ فاضل الصحابي يقول أو يكذب المسلم مثلا لا كنا نكذب ولا نعرف كذلك فبفتراته السليمة كانوا لا يفعلون هذه الدموية يعني حتى قالوا مثلا ببعض الصحابي قالوا أن فلاك لو لم يخف الله لن يعصر يعني حتى لو كانت شعن عند ربنا وعنده عقدة تخوف من الله عز وجل لن يعصر الله عز وجل لأنه بسجيته يألخ من يعني في ايه من الايه مثال في الجاهليه وافقت الإسلام وافقت الايه الاسلام طرف الذي كان في العصر الجاهلي كان يغض طرفه لان فكرته كانت سليمه في هذه الجزئيه فكان لا يقترب من الايه من الاثم ويقول اغض بصرك انت تذجي جاري حتى دوار جاري كذلك هذا الحديث فيه أن أصحاب الفطر السوية السليمة والقلوب السوية المفتقيمة السليمة لا يجاهرون بالإثر بل يستطرون وهذا الأمر المهم جدا لاستطرب بعض الناس ربما يجاهر بالمعصية ويتبجح بها ويقولون أن هذا شيء حسن والله عز وجل ستير ويحجب من هلاديه أن يستروا على أنفسهم حتى لو أتوا هذه المعاصر وتلك الجرائم وهذه المصائل الكبيرة يستر على نفسهم الله عز جل سكتير يستر على أعبادهم سدر عليك في معصيتك وربما في خلاتك وأنت تت وتزاهد بهذه المعاصر فعقوبة المجاهرين بالمعاصر طبعا معروفة في الحديث فلا بد الإنسان أن يسطر عنه الرسول عليه السلام يقول فيما صح عنه في السنة من أتى شيء من هذه القادرات فيستر بستر الله قادرات المعصر يستثر بستر الله فإنه من أبى لنا صفحته أقمنا حتى الله عزيز صلى الله عليه وآله وسلم فإذا سطرت الله عز وجل في المعصر فلا تفضح نفسك وتحديد صدر نفسك فإن الله استير أسأل الله عز وجل أن يصل علينا في الدنيا ولا في رأة لنهي وليه ذلك القادم عليك يوم أدولي للسراطة طب يعني هل معنى تلك اللي يرتكب تستوجب التصوص الأفضل هو ما يوحشه بحكم بنفسه أو بالباضي أو ولا إيه الأفضل بلا شك يعني الكثارات يعني الكثارات الكثارات للدموم فإذا يعني معصية فيها نظمة وفيها أطراف فالأولى أن يأتي إلى الحاكم ويعترف ويقرر هذا هو الأصل بحضرات أن في ظل تكون تطير شرع الله عز وجل ويعترف لأن هذا الأمر تنظمنا وهذه الأرقوبة تتبع تفارح لهذا الزمج في, في ولكن لو كان هناك معاصر لا تصل إلى برضة الحق وردت ذلك معنا؟ سيننا مصرين في أجل من يستوى القفل عنه وممكن يرفض المصرين بتسرقها ماذا سيننا لا ما هو هذا المظالم مشتركة فهو رسول عليه الصلاة والسلام على الغاملية لما عدرت وأقرت وأسنع على النعمس لقد جابت بنفسها أيضاً في موضع المقام المكتين نعمل في نقطة الحديث هو رسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أوادسة قال أجدت تسأل عن البرد يعني هو أربما في تفسيرين الحديث أنه كان سأل والجواب كان متأخراً لرسول وفي بعض أرناء قال أن أوادسة لم يسأل المسؤول عليه الصلاة والسلام بل الرسول عليه الصلاة والسلام علما أنه سيسأل هذا السحيان قد يكون هذا الوقت وقد يكون هذا من باب الفراسة طبق وكل الأمرين عليه الصلاة والسلام صد الوقت الصد إنهو إلي لوحي يم حمام عز وجل يأتيه خبر الصادق اليقين وإما أن تكون فراسة والمؤمن لا تخطي له فراسة المهمة تقول له فراسة الفيلم فراسة يعني يقال أنه نور يقضي فيه الله عز وجل في قلب العبد الصالح في يسيب الهدف يسيب كلما كنت كل يا رجعان الله مقيم من ان شاء الله يكون فراسة سببا هو له أيضا تفصيل هذا الأمر كان شعي ابن الشجاعي كمان أحد الصالحين في القرن الثالث كان يقول كان هذا الرجل معروف من ده لا تخطئ له في سقط يعني أنت جايت جداً قبله تقولك أنت عاوش تتكلم في الموجود فلاني أنت وراك الخبر لفلاني أنت أكيد وراك شكلك كده مش عارف مين مات وممكن أن تكون فراسة صادقة أه وهذا مهم الفراسة وليس في حديث ولكن الحديث في فيه كلام اختخوا في راسة النوم فإنه يرى بنور الله عند التدنيس جاء لكن فيه مقالة في السيقن فكان شهر الذي إذا تخطئ له فراسة يقول منعمره باطنه بالمراقبه وظاهره بالسنه الفراسه اه منعمره باطنه بالمراقبه وظاهرا بالسنه وكان اوقات عند حدود الله لم تخض له في منعمره بعضنا روح بالمراقبه وظاهره ابتداء السنه وكان اوقات الله لم تخض له كما قال وكان معي سنتو نوفرا وهو عمر طبعا طبعا الصحافي الذي اتى وقال له من اين انت فقال له من الجهل وقال له اين قلت قال من حي الحاره مشاركه قال لي صل كده في كل الحاجات متعلقه بالمنطقه قال اذهب الى اهلك فقد احترقوا فبالفعل راح بيته لو اخترق البيت من فراساته ما كان عمر عنده فراسه حد ما صاحب الافضل وده شاه عائد من المتعبديين اسمه شاه ابن شجاع الكلماني شاه ابن شجاع الكلماني شاه شاه ايو فيعني ده قول في الحديث انه هو مصر لنكون من قبل وإنما أتى ليسأل في صدره لم يسأل بعد والرسول عليه السلام علم أنه أراد أن يسأل عن البرء فأجابه وطبعاً هذا من باب في اطلاع الرسول على الغيب وهذا قد يكون من باب الوحي أو من باب الفراظة الحديث أيضاً فيه دلالة على أن التردد في الشيء والتحرد منه دليل على أنه إثم. أو من الإثم. يكون في شيء ما تردد فيه أو حكى في صدرك. دليل. دليل على أن هذا إثم أو أنه إسم. معنا. طيب لو سألنا سؤال هل ترد المبتلى بالوسوسة وتحرجه يعد من هذا؟ نعم نعم نعم. ده استسماء يخرج من هذه القاعدة. لنقول القاعدة التردد في الشيء والتحرّج منه دليل على أنه إذن ولكن لا يدخل فيه المتردد في دياب الظهارة أو دياب الصلاة لأن هذا مرض اللي سألت في لسالة ابن قدامة رحمة الله عليه وسلم ظنّم المواصلسين ظنّم يواصلس جفن هذا الأمر غير مفهول بل من فقه العالم قلنا تستعمال المدر من فقه العالم قال أبو الوفاء ابن من فرح العالم قلت استعمال الناق، أي كله نوع لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضى بالموت ويقتصل بالصاع يتوضى بالموت اللي هو قد يتوضى وعلى ذلك أحد يقول يتوضى إذا ما يعرفش يغسل حتى إيده مرة واحدة قل لأ كان يتوضى والأعضاء تغنرها المياه وتسيل ويندلكها والأقدام والأي والرأس كل أعضاء الهنوب يعني يغسلها غسلا جيدا ربما مرة تمسحها في الكتاب او مرتين بسم الله في, في سمات او ثلاث وطبعا فيش اكتر من ثلاث المريض احيانا ممكن يغسل ايده 10 مرات ويا شكر انه راس غالي طبعا من فك الرذو قله استعماله كلما قلت افيها كلما قللت من استعماله اما على خلال ذلك الشيطان بقى اللي هو شيطانه اللي هو اسمه ايه حنزله فيقتل العبد يعني بذلك بيصورة عبدالله رحمة الله عليه أنه كان إذا توضع لا يكاد يغل الثرار لا يكاد يغل الثرار، الثرار من تحت كده لا يكاد يغل من خلص كمال الثرار للمهد ونسأل الله عز أزال مع تعمل المؤسسين فإن هذا بلاء المتضمين شكراً ممكن أن يجب أن نعرف في النحبة، وإن شباس تقدر يعني صدقنا قلل استهلاك يعني ممكن الحنفيه الصنبور العادي ده تخلي الميه مش الناس برده من داخل المحافظه بيقفل الحنفيه لغايه ما يدلك كتير كويس وبعد كده على ما له البطاله وتنزل ميه كتير نهر دي في مشاكل على رشيد السيله الميه طيب نكتفي بهذا القدر الحديث عشان في موضوع مهم جدا في المصطلح ونركز كده خاطر الملا يا خاني ال لا انا جبت مذكره الحمد لله النهارده المذكره رقم 30 حكيت لكم مذكره ورقت التليفون هنا فان شاء الله تصوروها في خلال دقيقتين ا الموضوع اليوم يا خاني موضوع مهم احنا اتكلمنا في يسير في جزئيه صغيره المره طرق ريالي طرق التحمل ايوة طرق التحمل والاداة التحمل والاداة خبس تكلمنا كلام يا مش هنحتاج ان احنا نعينه نظر الوضعي الوقت ولكن هنقول اه طرق, طرق تحمل الحديث ثمانية طرق تحمل الحديث ايه ثمانية عارفين التحمل؟ فعبد، يخوز ما الفرق بين التحمل والأداء؟ Kähui يا ابن قر ما الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل هو سماع الحديث والأداء أيوة تبليغ الحديث أو أداء بخصوص. التحمل أن تسمع الحديث من الشاب الأداء بعد أن سمايك من الشاب تبلغ عن الشاي. واضح بالنسبة لطرق التحمل والأداء يعني فيها عدة الطرق. اذا نكون في مجلس آله. بصوا كده بمبدأ بسيط كده. الشيخ بيقرأ عليكم الكتابة وانت بتسمع. او انت بتقرأ على الشيخ وهو بيسمع منك. او واحد بيقرأ وانت بتسمع والشيخ بيسمع. واضح كده. انت باتتصال كده بس هنقول الطرق الكمالية للتحمل والآيات وركزوا فيها شوية لأنها مهمة. واضح? القوم الاداء اولا اعلى صوره من صور تحمل السماع المباشر من الشايخ اعلى صوره في صور التحمل كلها في كتب موجوده في الكتاب او في الحديث, الحديث. الحديث لكن انا حاولت ان انا ادمجها كده في النقاط لان هو في الكتاب فكروه في الكتاب برده بس انا حاولت ان انا اعلى صوره من صور تحمل الحديث ومساله السماع من الشيخ مباشره صوره السماع من الشيخ من لفظ الشيخ هو ان ينقرا الشيخ ويسمع الطالب ان ينقرا الشيخ ويسمع الايه الطالب يعني يقرأ مثلا من كتاب البخاري ويسمع الطالب او من اي كتاب كان ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من التزيد او سواء قرأ من الكتاب اللي هو حفظ بحفظه والكتاب يعني وسواء سمع القالب وكتب ما سمعه أو سمع القالب ولم يكتب ما سمعه دي مختلفة كده أول صورة وأعلى صورة من صور التحمّن للحديث السماع من لفظ الشيخ نعم طيب رتبة السماع من لفظ الشيخ ما زفرناه أنفاً أن السماع من لفظ الشيخ أعلى أقسام طرق التحمل عند جناهير المحبثين وضح السراع من لفظ الشيء أعلى أقسام طرق التحمل عند جناهير وطيب. المحبثين دي النقطة الأولى نتكلم في الأولى اللي يستمع من لفظ الشيء قلنا سورته سورة السماعية قلنا ربته قلنا إيه الـ.. ربته الأمر الثالث فيه برضو في البوزية أولا دي ألفوظ الأداة الفاظ الايه في الاذاة لما تسمع من الشيخ هذا يا طبع سمعت من نفذ الشيخ تحمل بشترة انت عايز تبلغ ما تحملت الى تخييف تبلغ بايه لما تسمع نفذ الشيخ تقول ايه سمعت او حدثني او اخبرني او انبقني او قال لي او ذكرني تكتبوا هذه الالفاظ بمعنى الفاظ الايه في حالة استمع من لفظ الشيخ أن سمعت حدثني أخبرني أنبأني قال لي أو ذكر لي دي يا دي مرحوظة ومهمة دي الآتي الآتي ده مرحوظة ومهمة ما ذكرت؟ لفظ أنبأني دي الزكر في أو أو في <تصفيق> ممكن او ممكن شفاني بس مرتجيش كتيره مش مشهورة او يعني اه في نقطة مهمة اكواني الالفاظ اللي اكتبناها هي الفاظ الاداء في حالة استماع من الشيخ مباشرة تنها وهذه الفاظ كانت موجودة في التدوين في كتب السنة اللي اعسندها عليها ولكن لما أتى بعض علماء المصطلح فيما بعد وكانت الأسانيد نازلة عملوا الصلاحات خاصة شوية الصلاحات الخاصة يعني أخدام باركم الفارق مهمة دي أعيد الثاني يعني لما كانت الأسانيد عالية قديما كانت الفاقش أداية المباشرة من سماع طوال من الشات هي الفاقش التي ذكرناها ولكن لما كانت الأسانيد نازلة بعد ذلك ووضعوا مصطلحات حديثية، بدأوا يجعلوا كل لخص يوازي شيء من, من طرق التحمل. فعنينه ايه؟ يعني على سبيل المثال، لما يسمع من نظر الشيخ مباشرة أن يكون سمعت أو حدثني. ببداية عند بعض العلماء المصطلح، لما يقول سمعت أو حدثني، هذا السماع من الشيخ مباشرة. كما يكون ارتراعا، يقول أخضر عنه. قول يا اخو الاجازه انبعاث وره وهكذا دي كانت ملحوظه كده في الجزئيه الاولى اذا الجزئيه الاولى السماع من لفظ مين من لفظ الشيخ مباشره ثاني تعالى لدرجه الايه سمعت بالتحمل بالتحمل طيب الامر الثاني او الدرجه الثانيه من طرق التحمل القراءه على الشيخ القراءه على الشيخ أكثر أهل الحديث يسمى القراءة على الشيخ الخنات يسميها, يسميها عرب وهذه يعني كل الصور الموجودة بيها وإن كانت من يجالس الحديث إلا أنها صورة من صور طلق العلم حتى وإن كان في اللغة العربية أو في مفرح الحديث أو في العلم ورسول وهكذا ممكن الشيخ يقرأ ويشرح الطالب ممكن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يقر على قراءته بالتصوير ويبين له الغريب العرب اللي هو إيه؟ القراءة على الشيخ أي الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ هذا يسمى إيه؟ عرب كأنك تعرض عليه ما تقرأ وهو يصول لك الصياب ويخطئ لك القطر طيب صورتها بتفصيل أكثر أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب او قرأ غيره وهو يسمع طيب يبقى مش شرط الطالب فقط اللي يقرأ ولكن يمكن ان يقرأ غيره والطالب يسمع واضح؟ يعني غير الطالب اللي يعني فيه دين من طوار واحد بيقرأ على الشيخ والتاني بيسمع يعتبر اللي بيسمع بقي إيه؟ هذا إقرار بالقراءه كأنه قرأ عليه اللي هو ما قرأش نفسه كأنه قرأ على الشيخ مش كده؟ نعم نعم لو شوث اللي <تصفيق> قراءه اللي لغمه علينا لسه فاضل اداءات تاتي لما بنتكلم في الجزئيه دي القراءه على الشيخ من صور القراءه على الشيخ انت تكون موجود انت وفيك فاضب موجودين مع الشيخ ف انت بتقرا يعتبر قراءتك على الشيخ عرض واخوك يعتبر عرض له عرض قرأ ايضا على الشيخ لانه سمعك بتقرا وقراه الشيخ وهو كانه بيقرأ زي بالظبط فاهم طيب وأيضاً يصل فيه الشيخ نفسه سواء كان يسمع بأذنين من غير أن ينظر في الكتاب أي يراجع ما يقرأه الطالب عرضاً عليه من حفظه او سواء يقرأ نظر في الكتاب بحيث يقارن بين ما يقرأه الطالب وبين ما في الكتاب. الكتاب، كتابه كتابه ويخمو المخاري معاك والمخاري معاك أنت تقرأ المخاري في كتابي الكتابي وأنا في نفس الكتاب سواء كان من خفزي طالب عليا وانا اصحح لك المنهج او سواء كنت بتقرا معاك اقتراح واضح الاثنين يفرق ايه في الاقتراح على الشيخ واضح ان بصوره فنيه واضح ويدخل فيه ايضا سواء كنت انت حافظا تقرا كتاب معين من كتب البخاري من تهذيبك والشيخ يقرأ سواء كان من كتاب أو من تهذيب واضح او كنت تقرا الكتاب والشيخ يطرق على ما تقراه سواء كان من حفز الشيخ أو من تهذيب او من كتب الشيخ او مفهومة وليس مفهومة فيها كذا صورة بس كل هذه الصور تصح وتسمى القراءة على الشيخ نعم طيب حكم القراءة على الشيخ بهذه الصورة هل هي صحيحة؟ هي صحيحة بلا خلاف عند الرمال ولا يعلم أنها حبل الرمال ولا إن هذه الصورة يعني لا يعتدوا بها بيه إلا بعض الناس واعتبرهم أهل الحديث أنهم من المتشفين في هذه المسألة لذلك ما اعتبروش خلاف خلاف معتبرة نعم أحياناً في شزوسي الخلاف وليس كل خلاف جاء معتبرة إلا خلاف له حظ من النظرين فبعض المتحددين قال أن هذه لا تصفح أن تسمى قراءة على الشيخ اللي بلون بلون على الطلق يا شيخ إيه؟ اللي على الطلق اللي هي العرض طلق العرض اللي هي المشيخ <تلقي> التلقي؟ يعني إيه تلقي؟ إيه ولأنه التلقي مؤذن الطلب بس هي اسمها استروحهم نعم طيب الفاضل اداء فيها ايه يا مولانا الفاضل القراء الفاضل اداء فيها ايه في القزو بالاداء من الحف على فلان او قرئ عليه وانا اسمع فاقر به واضح على فلان او قرئ عليه وانا اسمع فاقر به هم؟ أخذ بالك؟ نعم هذه لفظة الأداة في الدرجة الثانية من طرق التحمل ويجوز أن في هذه القضية أيضاً أن, تقي... أن تكون يقيد السماع بلفظ قراءة لأن يقال حدثنا قراءة عليه لا بد أن تقيد قراءة عليه حدثنا قراءة عليه واضح؟ إنما حدثنا مطلقة. مطلقة تعتبر الدرجة الأولى نعم أه... على أنه محوظة أخرى في هذه المسؤية في ألفاظ الأداء بالنسبة للقراءة على الشيخ أك أهل الحديث يقولون القراءة على الشيخ اللي ما قلناها الدرجة الثانية أحسن ألفاظ الأداء فيها أن تقول أخضرنا أن تقول إيه؟ أخضرنا نعم نعم حدثنا قراءتنا علي يعني ربما الكلام يكون ليسا كلامي هو يعني مثل الحديث مثلا, مثلاً فهي يكون الشيخ تحديث أو كلام أو يكون الشيخ الواسطة يعني يقوم الكلام نكرر مثلاً من كتام المخاري مثلاً وانا اكرر وانت تسمع فهي كوني مثلاً بس منك راحتنا عليه لا دي أرفوز الأداة في فارق بين المجلسين. في مجلس يكون مجلس تحديث وفي مجلس يكون مجلس ايه؟ مجلس عالم. اذا كان مجلس تحديث فالقصر في مجالس التحديث انها مجالس اسامية. بمعنى ان انت كل الطرق هذه التي تصدر ارفوض التحمل والاداة في علم المصطلح محمولة على ارفوض على مجالس ايه؟ مجالس التحديثي بها مجالس الاسامية. فهم؟ عبرتك؟ فهي لفظ حدثنا قراءة عليك موصولة للسند دي سند برضو وحدي حضرتك سباك حضرتك بازا اكسرده يعني ها نعم يعني لو الشيخ ماله في الموضوع الشيخ يعني الاسانيد متصلة والكلام ليس لحي بس صحيحا ما يكون حدثنا لا ما هو فيه في نقطة حضرتك مجالس التحديث اساسا الشيخ اللي بتقرأ عليه بيكون معاه اسانيد موصولة بهذا الكتاب ولا يكون فلما تطرأ عليكم كل دهو سنة فلتأخذ السنة مليمون يعني كأن السنة يصل منه إليك وأنت توصيله للأفضل فده السنة مقصر كيف مهلا؟ مجالس التحديثي المرعب ده على أنه في الإجازات بتدخل بقى في إيه؟ في بعض الأولوم اللي موجودة الآن وإن كانت في غير المصرحة ديس ومتكلفين اللي هي الثالثة الإجازة اللي احنا قلنا اثنين من أفضل تحمل وقت الأفضل هذا لهم إياه أول أمر så det var en rask melding. Mens den direkte han هي الإذن بالرواية تعريف إجازة هي الإذن بالرواية لقظاً أو كتابة لقظاً أو كتابة يعني في صورتها أنت تقول مثلاً أحد المشاهد يقول يلاحق رواب العلم عنده أجازت لك أن تروي عنها صاحب أخير يكون معه وصناك أخير يمكن أن يجيزك يمكن أن يجيزك أن يرجع عنه سهل حتى وإن لم عليه عليك البخاري واضح؟ إجازة عم جمكي والإجازة لها عدة سوات لها عدة, عدة سوات وإن شاء الله نتكلم في سوات الإجازة المرة القادمة لكن أريد نتكلم في حكم الإجازة اجهزه دي نوع يعني مهم من تنوع التحمل التي كان يتوارثها اهل العلم منذ قديم وايه امر معتبر وايه الذي عليه جمهور العلماء جواز العمل بالاجازه هذه طيب. بالنسبه للفاظه الاجازه القران لما روح بيجيز واحد بيجيزه بكتاب البخاري أو مصر أو ما كده ألفاظ الأداء بي لما أنت كنت حمالت هذا الكتاب عن طريق الشيخ عن طريق الإجازة كيف تؤدي؟ واحد عاوز جدا منك البخاري اللي أنت أخذت من الشيخ بالإجازة أيها ألفاظ الأداء أول لخص من ألفاظ الأداء أن يقال أجاز لي فلاني أجاز لي فلاني واضح؟ أجاز لي, أو أجاز لي فلاني وصح أن يقال كذلك بإبارات السماع ولكن إبارة السماع تكون طيبة بأن يقال حدثنا فلان يعني إجازة أو أخبرنا فلان إجازة واضح؟ فلان؟ في الصلاح الانداخرين في الصلاح المتأخرين دي مهمة جداً بلد أن يقال على لفظ الإجازة أنبأنا أن يقال على لفظ إجازة إيه؟ أنبأنا. أنبأنا نعم الحكومة للأخضر أنبأنا طيب نكتب في القدر ولكن لسه بقي معنا كانت خلصة أنواع من أنواع التحمل نكتبهم إجمالاً نمر أربعة نكتب كده المنى ولا نتكلم في مبارة القديمة المنى ولا المنى ولا خمسة الكتابة ستة الإعلان سبعة الوصية الوصية الوصية ثمانية ثمانية الاجابه الوتاد الاجابه للجيم والالف والتاء التقديمه مرفوعه الاجابه ماشي الاجابه قدر ان شاء الله والله مذكره لكم المساء خاصه مذكره اعطيت لكم يصوروها ان شاء الله تكون صورات اخذوها دلوقتي